ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لا ليال للالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض